فَتُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحْهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن